أعوذ بالله السلام عليهم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره فنعوذ بالله من الشرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضلله ومن يضلل فلا هادئ له وأشهد أن لا إله إلا الله وحله لا شريك له أن محمدا عبد الله ورسوله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 أنه جمع لدينا بين الماء الطاهر والطهور في الحق وإن كان التقسيم الذي ارتضيناه أن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام ماء طهور هو الباقي على أصل خلقاته وماء طاهر وماء نجس فأما الماء الطهور فإنه هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره يرفع الحدث ويزيل النجس أما الماء الطاهر فعلى الصحيح أنه لا يرفع الحدث وإن كان يزيل الخبث أما الماء النجس فقال هو ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة قليلا كان الماء أو كثيرا وحكمه أنه لا يجوز التطهر به هذا الماء النجس حكمه إيه الإراقة تخلص منه طيب الماء النجس كيف يطهر يطهر الماء النجس بزوال تغيره بنفسه أو بنزحه أو إضافة ماء إليه حتى يزول التغيير إذا هذا الماء أوصف الماء طعمه لونه رائحته طيب إذا كانت هذا التغيير في الطعم أو اللون أو الرائحة بنجس صار هذا الماء لحقته النجاس الإشكال نجاسة في ماء الماء لو كان ماء قليل الغالب أن تلحقه النجاس لو كان ماء كثيرا لا تلحقه النجاس عندنا حديث في هذا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث العلماء في تخريج هذا الحديث والحديث صحيح في تخريج هذا الحديث خرجوه على اعتبار هو أن النبي صلى الله عليه وسلم يقطع باب الوسواس الماء إذا كان كثيرا جدا إذا بلغ القلتين أكثر من 90 لتر ما ضم 92 لتر تقريبا يعني تتكلم بقى في حمام سباح تتكلم في خزان في عدد كبير جدا فاقع فيه نجاسة فالغالب أنه أن هذه النجاسة لا تؤثر فيه إذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخطس لكن إذا غير لونه أو طعمه أو رائحته فإنه يتنجس حتى ولو كان كثير ما فيهاش إشكال دي طيب لو كان قليلا هنا الحديث بيقول معناه بقى انه اذا كان دون القلتين يعني اذا كان اقل من هذا المستوى يبقى عليك ان تحتاط لانه ممكن النجاسة تؤثر ده تخرج للعلماء بعض المذاهب ومنهم الحناظلة عندهم ان الماء اذا كان قليلا لحقته النجاسة يعني عندهم انه لو انت عندك مثلا مالي مثلا اناء كبير بنيو مثلا وقعت فيه نقطة دول الماء ده تنجس أنت ما شوفتش ما متغيرش مستوى لونه أو طعمه أو رائحه بقولك لا عص النبي قال إذا بلغ الماء خلتين لم يحمل خلص يبقى إذا كان دون القلتين إذا كان أقل من المستوى ده يبقى هاي يحمل النقص جابوا الكلام ده منين جابوا الكلام ده من حاجة اسمها مفهوم المخالف مفهوم المخلفة المفهوم الموافق او المنطوق اللذ الحديث إذا كان خلتين لم يحمل الخلص إذا كان دون القلتين عكسه ب يبايه يبقى نقص يبقى حمل النجاس وهم عندهم أن مفهوم المخالفة حجة عنده نحن كذلك أن مفهوم المخالفة حجة وعند باقي المذاهب إلا الأحناف عندهم تفصيل في المسألة عندهم كذلك لكن يضعوا لها بعض الضوابط اللي متفق عليه إنه إذا تغير الماء وهذا كان من هنا بيقوله هو هنا اختار إيه اختار إنه إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة قليلاً كان الماء كثيرا كان الماء تنجس اذا تغير لونه او طعمه او رائحة ده المتفق عليه ده موجود اشكال خاص الا ما غير لونه او طعمه او رائحته اذا اذا غير لونه او طعمه او رائحته تنجس ماشي طيب الماء ده عمل فيه ايه اتغير الواحد هو وقع فيه لغة باوي ماشي طيب بعد شوية يعني انا عارف ان الماء ده كان فيه حاجة كده انه وقع فيه جاسة بعد شوية تغير بنفسه اتعرض لشمس ماشي جيت ان تستخدم الماء ايش؟ ما لاتش ما تغيرش ما فيش اثر النجاسة دي في الماء فتغير يقول تغير بنفسه او بنفسه او واحد شال محل النجاسة دي او اضافة ماء اليه حتى يزول التغير او كان الماء ده قاعدنا نزود في الماء اخر ما بقاش اثر النجاسة ده ما بقاش موجود اذا كان كذلك طهر الماء بعد ما كان ماء نيس. ماشي إذا شك المسلم خدنا بقى الكلام دا بار أن اليقين إيه لا يزولوا بالإيه بالشك نبني دايما على الإيه على الأصل والأصل في الأشياء إيه في الباب هنا الأصل الطهارة مش كده الأصل الطهارة طيب إذا شك المسلم في نجاسك ماء أو طهارته المية دي قالوا لك مش عارف بتهيأ لي كده انها اتنجست طيب الأصل إيه الأصل الطهارة يبقى الأصل إن الماء تبني على تب وهو أنه طهور وتستخدمه طالما ما عندكش دليل عشان نقطع الوسوسة دي عندنا قاعدة مثل كده اطراح الشك عندك شك في شيء ينبغي أن يطرح الشك كذا نهائيا فنعمل ايه نبني دايما على الأصول الأصل في هذا الباب الأصل في المياه أنها طاهرة مطاهرة لغيرها أن الماء هذا طهور استخدام. عندك دليل الدليل بقى اللي هو ايه ان انت شفت طعمه او لونه او رائحته تغير هنا يبقى ليه كلام تاني يبقى هنا بقى مش شك خدوا الكلام ده والمرة عشان تبقوا تحفظوه تفهموه كويس اي حاجه في الدنيا قلنا بتاخد حكمه من كم من خمسة في الشارع بتاخد حكم من خمسة في الايه في العقل اي حاجة بتدخل دماغك اي حاجة بتشوفها في حياتك بتخش دماغك بتاخد ختم كدا حكم كده حكم كده من خمسة زي ما هي اي حاجه انت في حياتك بتعملها بتاخد في الشرع حكم من خمسه اعدادك دلوقتي مستحب يطلب العلم ممكن يتلفظ ممكن في واحد مباح مفهوم ممكن في واحد يبقى عنده أواجب أهم ومضيعه يبقى ممكن يبقى في تراها وهكذا المسألة تأخذ حكم من من خمسة أحكام الشرعية الخمسة أي فعل يتلبس بين إنسان أي فعل يتلبس بين إنسان لابد أن يأخذ حكم من هذه الأحكام الخمسة في الشرع إما أن يكون هذا واجب في حقه أو أن يكون هذا مستحب أو مندوب أو أن يكون مباحا أو أن يكون مكروها أو أن يكون حرام في العقل بقى بياخد فقمه من كم من خلصة برضو اما ان انت متأكد مئة في المئة متأكد زي ما انت شايفني كده متأكد مئة في المئة فده اسمه علم يقين فلما سيجد بقتي تخبر وتقول مثلا حضرت درس الفجر في كتاب الطهارة مسألة خلاص ده مئة في المئة هذا حدث فده يقين المعلومة دي دخلت خدت ذهنك وخدت الخطنة على انه ده شيء مئة في المئة حادث حد قال لك خبر قال لك مثلا فلان الفلاني جاي فانت ايه ايه اللي هيجيبه دلوقتي قاعد بتسكر الراجل اللي بيقول لك الخبر ده راجل ثقه ما بيكذبش وبعدين قال واحد تاني قال لك برضه فلان الفلاني ده جاي فبدأ الموضوع بقى ايه لا يظهر ده جاي بجد يظهر بقى جاي بجد دي اسمها ظن بدأت ايه بس انت مش متيقن برضه يبقى اسمه ايه ده اسمه ظن بيقوله يعني الظن ده يقول يعني ترجيح انك توقف ترجح احد الامرين احد الامرين اللي هو يده يده ترجيحك لي ده اسمه ظن ترجحته بحاجة عارف زي ايه بيجي بقى في الابواد هنا في الفيخ انت قاعد ايه هو انا متودي متودي اه يا اخي متودي متودي شوضو طبال في ايه الاول كنت شاكك كده شوية اه لا اه لا اه لا بعدين رحت مرجح رجحته بايه اه انت ما متودي شوضو في الحالة دي اسمه ايه ده اسمه � طب قعدت شاكك ما عندكش اي ترجيح متودي مش متودي توضي مش متوضي متودي مش, مش متوضي ده اللي سموه ده سموش التردد بين النقيدين الشيء وايه ونقيده ده بنسميه ايه الشك لا انت بقى ايه بان ان انت مش متوضز افتكرت افتكرت ان انت مثلا اول ما من النوم رحت تنزل على طول ما خدتش بالك رحت شغلك وانت فهمت ان انت اول ما توضيت ونزلت وعلى جيدة افتكرت بعد شوية ان انت النهاردة كنت اتأخرت فنزلت بسرعة رحت الشغل فجيت صلاة الضهر رحت بسداخل مصلي على اعتبار ان انت كل ما تنزل كل يوم بتنزل متوضي فالمرها دي افتكرت الحكاية دي فعدت تقول لا, لا لا لا يا اخي زي كل يوم يعني ده اسمه ايه بقى اسمه ان انت كده رجحت المرجوح كده انت ورفت عند الحتة اللي هي اصلا مش صحيحة وانت عندك حاجة من خليك تقول لا الصح ان انا مش ده بيسموه الوهم الوهم اخر حاجه انت مش عارف مش عارف اصلا الحكم الاتجاه مش عارف ايه حصل اصلا ده اسمه جهل يبقى عندنا خمس حاجات اي حاجة في الدنيا كده اما ان انت مش عارفها خالص والجهل نوعين جهل بسيط اللي هو عدم المعرفة وجهل مركب اللي هو عدم المعرفة والدعاء المعرفه ان هو يعني عامل كده ان هو فاهم وهو اصلا مش فاهم حاجة خالص فده بقى اسمه الجهل مركب فإن كنت لا تعلم فتلك مصيبة وإن كنت تعلم فالمصيبة أعظمه ده الجهل بالنعين جهل البسيط والجهل المركب وبعد كده عندنا ايه الوهم بعد كده الوهم ده كأنك انت كده بتدي الحاجة حكم من 1% لغاية 49% 50% يبقى شك من 51% ل 99% اسمه ظن 100% يبقى اسمه ايه علم كل الكلام ده عشان أقول ايه أقول الحكاية دي عشان نضبط الموضوع بفرق ما بين الظن وما بين الشك وما بين اليقين فلما أنا بالبقاش بقولي شك يبقى هو يوقف عمل ازاي؟ لا. آه, لا اه لا اه لا وما عندوش اي ترجيح انه لو رجح رجح الموضوع ازاي؟ ان هو بدأ يفتكر ان لا هو متوضي لا متوضي اتوضى وكذا وكذا وكذا وما انتقدش وضوء متأكد من المسألة دي يبقى في الحالة دي بيبقى خلاص ما غلب على ظنه هو اللي يخد الحكم فهمتوا؟ اذا اشتك المسلم في نجاسة ماء او الحطب بناء على الاصل وهو ان الاصل في الطاهرات او في المياه هنا ايه الطهارة طب اذا اشترها ماء طاهر بنجس ولم يجد غيرهما، يعمله، يعمل ايه قال له بص واحد يعني ايه وقعوا في المشكلة قال له خش هتلاقي عندك ايه عندك مثلا انا واحد فيهم نجس وواحد فيهم طاهر طاهر يبقى توضى منه وهو دخل مش عارف بقى. انا واحد واني <تصفيق> النجس واني الطاهر العلماء يقول لك طب ما يتبين أدوه فاقد الحواس عنده زكام ما بيشمش وحاست التذوق مش موجودة يعني مهم يعني هو ضايع مش عارف يعمل حاجة في الاثنين دول يعمل اي بقى وعناه بسرع عماله يعني ده وده اشتبه ماء طاهر بنجس هنا كنا بيقول يتوضأ مما غلب على ظنه يتغرط يقول لك لازم يرجح لازم يرجح واحد من الاثنين طيب الخبر ده لو هو من واحد ثقة خلاص يبقى اكيد في واحدة من الاثنين يقول لك طب ما هو صلوا وتطهر من الطهور دلوقتي ومع ذلك راح متطهر بالنجس هيبقى مشكلة يبقى لاحق ثوبه النجس او لاحق بدنه النجس يبقى ما تنفعش طب لو يعني لو حيقول له يتوضى من الاثنين يتوضى مرة من هنا ومرة من هنا لو توضى احدهما يمكن هو يقع في الغلط يقع في النجس نعمل له ايه ده بقى في الحاجات يروح يقول لك ايه يريقهما ويتيمم لا شك الكلام هنا اضبط ان احنا نقول له واقعيا بقى راي اللي يغلب على ظنه لازم يتحرك يتحرك أحدهما فلو تحرك عامله زي بالظبط اللي يقول لك فاقد للقبلة يعمل ايه ده اتحرك تروح تسأل انت في صحراء بتاع طريق صحراوي ووجبه الصلاه وما عندكش حل ومش عارف توقف ما وقفتش لا في استراحه ولا في حاجة وعايز تصلي تعمل ايه فوقفت قلت هنصلي صلي كده في الصحراء طب صلاه صلى في الصحرا منين بقى بوصله دلوقتي ونقول اتجاه الابله ازاي تبتدي بقى واحد يجتهد يقولك لك بص الناحيه كده البحر هتلاقيه مش عارف فين واعمل ايه كده يقعد بقى يجتهد ويوصل للحاجه ما عندناش اي وسيلة الا الطريقة دي ما عندوش اي حد مش هيرف يعمل اي حاجة غير انه واحد يعني يشغل دماغه شوية ويحاول يجيبها تبقى ارح حاجه ايه يبقى خلاص يصلي في الاتجاه ده ما فيش حد عارف حتى يشغل دماغه يبقى يتخير اي اتجاه ويصلي فاقد للقبل طب وصلاته صحيحه صلاته, صحيح صلاته صحيح. ربنا ليه فاتقوا الله ما استطعتم يبقى ده المستطاع بالنسباله يبقى هو ده الي اجزم فهو هنا المستطاع بالنسباله ايه هو يتحرى فلو تحرى وحس انه ميش المية لا متغيرة ولا حاجة خلاص يتوضى منها وتبقى هي دي ولانه ما عندناش ان الاصل ده في الطهارة الا اذا دلت دليل على انه ناجس خلاص اذا اشتبهت طاهرة بناجسة نفس الحطم بقى اذا اشتبهت طاهرة او محرمة ايه بقى محرمة دي مثلا دي سيجي ثوب مغصوب هو من عائلة عريقة في السرق المهم ورث الثوب ده والثوب ده كان اصله مغصوب يعني اصله مسروب فالمهم يعني كل الخاصة دي عشان نقول ان الثوب ده محرم العلماء يقول لك ما يصليش فيه حرام لا يستخدموش طب نعمل ايه اشتبهت سيادهم طاهرة بناجسة نفس الحكاية بقى هلقوله برضو ايه عندك الدولابة هو خد لك اي حاجة بس خد بالك فيهم ثياب الكلب كان يمسه ومش عارف ده يطلع فين الكلب عمل فيك القصة دي فالمهم يعني ثياب طاهرة بنجسة او محرمة ولم يجد غيرهما ما يعمل نفس الحكم قوله بقى يعمل ايه يكتهد ويصلي فيما غلب على ظنه طهارته وصلاته صحيحة ان شاء الله على كل الامور زي الثاني بالظبط برضو اكتهد انهي المياه اللي كانت وقع فيها النجاسة فتحرم فيه هو برضو قاعد يحاول يعرف أنهي واحد فيهم اللي هو كان مخصوب ده اللي كمسروق حاول يكتهر وخلاص ما توصلش الشيء يبقى يصلي ونبسو أي مشكلة أو حاول يعرف أنهي واحد فيهم نجس قاعد يبص فيه كويس يشوف أثر لنجاسة يبقى كتسي فصلاته صحيحة إن شاء الله تعالى التهارة من الحدث الأصغر أو الأكبر تكون بالإيه بالماء الأصل في الطهارة إيه أن تكون بالإيه بالماء. فإن لم يوجد الماء او خاف الضرر فيبقى هنا إيه يبقى التيمو. طيب يبقى الحدث الأصغر أو الأكبر. الحدث الأصغر إنه هو بيجب الإيه الوضوء والحدث الأكبر اللي هو يوجب الإيه الغص. الأصل فيه ان هو يكون بالماء ما ينفعش ما يفسبون يعني يبقى ما بس ماء. فإن لم يوجد الماء لم يجد الماء او خاف الضرر يبقى في الحالة دي يكون بدء بالاستعمال الإيه طيب الطهارة من الخبث اللي هي من النجاس على البدن أو الثوب أو البقعة تكون أيضا سائلين طاهر في نفسه مطاهر لغيره يرفع الحدث الذي رفع الحدث ويزيل الخبث هي لإزالة الخبث أيضا تكون بالماء أو هنا بقى إحنا الماء الطاهر ينفع أو غيره من السوائل يعني عشان كده قلنا ينفع الطاهر بالبنزين ينفع الطاهر بالبنزين وتبقى إزالة النجاس إزالة النجاس بس أو الجامدات الطهارة يستخدم مثلا حاجة زي حجر أو يستخدم صبون يستخدم أي شيء يزيل بيه أثر النجاسة المهم إيه؟ أن تزيل تلك العين الخبيثة بأي مزيل طاهر يبقى حكمه إيه؟ حكمه أن هذا المحل طاهر بذلك طيب كنا كل الكلام ده في المياه بعد شوية المياه دي مش لازم حتى حط في إناء يكلموا عن باب يسموه باب الأمين يقول لك يباحوا استعمال كل إناء طاهر شرطا يكون الإناء نفسه طاهر للوضوء وغيره ما لم يكن الإناء مغصوبا أو كان من الذهب أو الفضة فيحرم اتخاذه أو استعماله فإن توضأ أحد منها فوضوءه صحيح مع الاسم. طيب نشوف الحكم ده أول حاجة من الأصل إن يكون الماء ده في إناء طاهر طيب لو كان الإناء ده مغصوب يبقى الإناء نفسه واحد ثروة. طيب. إذا كان هذا الإناء مقصود يبقى استخدامه حرام. استخدامه حرام حتى لو حطوا منه آه حرام. بينفعش. هذا الإناء مقصود أو كان من الذهب أو الخضة فيحرم اتخاذه أو استعماله. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبس الحريرة ولا الديباج. ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير او الديباج. الديباج نوع من الحرير السميك يعني نوع من أنواع الحرير أيضا. المهم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير للرجال وعن الشرب في آيات الذهب والفضة. ده بقى النصب يعني المترفين أو يعني بقى و... إذا عمل إناء حعمله من ذهب ولا من فضة فهذا لا يجوز الشرب فيه ولا اتخاذه القاعدة بتقول ما حرم استعماله حرم اتخاذه فهم عشان دولاب الفضية ما هو دي مشكلة الدولاب الفضية لو فضة فضة استخدامه أصلا لا يجوز إناء معمول من ذهب أو معمول من فضة لا يجوز أن يشرب فيه ولا أن يأكل فيه العلماء قاله بقى ما حرم استعماله ده يحرم استعماله حرم اتخاذه حرم ان انت تاخده وتحطه بس حتى عشيك بعض الفقهاء قال ان العلة هنا الطرف الاسراف والبذخ في نفس الوقت قالوا حتى لا يكسر قلب الفخير كل المعادل فلتوقف عند هذه العلة قالوا اذا انتفت انتفى الحق والذي سيقف عند النص هذا اولى لأن شريعتنا صالحة لكل زمان وكل مكان فالنبي صلى الله عليه وسلم حين يقول مثل ذلك ينبغي أن نتوقف عند, عند كلامه حيقول لا النبي قال لا تشربوا في آنات الذهب والفضة ولا تأكل في صحافها وقال صلى الله عليه وسلم ومشدد تجديدا في أمر استخدام حتى إناء الفضة فقال الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم عشان كلا العلماء قالوا كبيرة من الكباش لان النبي صلى الله عليه وسلم توعد بوعيد شديد في شأن الشرب في آنية الفضة لانها اسراف وبذخ وقد نهينا عن مثل ذلك فهمتم؟ يحرم على الرجال والنساء الاكل والشرب في آنية الذهب للفضة وجميع انواع الاستعمال الا التحلي للنساء والخاتم من الفضة للرجال وما له ضرورة كسن او انف او ما شابه لو لي ضرورة يبقى اي حاجة اي حاجة تانية لا يجوز استخدام الذهب او الفضة فيها كل ده هيتسمى مش الاناء بس اللي احنا مسمنا اه مش هو الاناء اللغة هنأكل فيه او هنشرف فيه بس لا تستخدم الا الايه للضرورة. إلا للضرورة والتحلي بالنسبة للرجال الفضة صاتم وبالنسبة للنساء الامر بقى موسع فيه المضبط ده هو ايه, إيه النبي صلى سيد سلم كان له قطع يعني كان ليه اناء كده معي فانكسر فرحوا جايبين لحموا فضة فهنا جاز ليه قال لك للحاجة النهى عن إضاعة المال فده بس الإناء ده لما تكسر ويتصلح فلما تصلح يتصلح فاستخدموا الفضة فيه فقالوا المضاد ضدهما لا إشكال فيه لأنه للحاجة يجوز الاستخدام للحاجة إنه ما كانش في حاجة للكلام ده يبقى نرجع للأصل تاني أنه لا يجوز استخدامه فهمتم؟ آنية الكفار وسيابهم أنيعة الكفار وسيابهم مباحة تباح إن جهل حالها الأصله الأصل أنها طاهرة تضيف بقى الرجل ده بيستحل أكل الميتة وشنزير دول نجسة وبيأكل فيها راح مثلا ما غسلهاش يعني حاطين مثلا الأكل ولا حاجة وكانوا تليم فيه شنزير وبعد راح حاطط له كمته أكلتين تنزل مع أثر موجود فننفعش انت منه ده خلص ولا تستخدمه فمثل هذا لا يجوز يبقى إذا جهل الحال ما يعرفش الإناء ده كان في الكلام ده بيحصل بقى بجد لما يكون مثلا الناس بتطلع أوروبا أو لحاجة يتقدم له في مطاعم حاجات ممكن الحاجات دي يكون فيها أثر نجاسة أي شيء ما يستنزهوش من الكلام ده طالما هو مش عارف حالها طالما هو مش عارف حالها يبقى يأكل وشهد ومفيش مشكلة الأصل حتى في آيات الكفار وثيابهم أنها طاهرة. لماذا؟ الحديث في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه يهودي. اليهودي أكل الناس سنا، فأضافوا عليه على خبز وإهالة سنيخة يعني سنا. حاجة كذا بيعيش يعني. فأكل النبي صلى الله عليه وسلم، وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم من مزادة يعني إربة لمشركة، وتوضأ عمر رضي الله عنه من جرة. لنصرانية أما من يستحل الميتات والنجسات منهم فما استعملوه يعني انت متأكد ان هي دي كان منسها وكل فيها دلوقتي الخنزيج فما استعملوه من آنيتهم فهو نجس الحديث روى ابو سعلبة الخشني قال قلت يا رسول الله انا بأرض قوم اهل كتاب افنأكل في آنيتهم قال لا تأكلوا فيها الا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها لما حملوا الحديث ده علي بقى وانه يقال لا ما تاكلوش اه لا حملوه على المستحل لأكل الميت او النجس منهم اتفهم لما كانش عندك اي دليل على غير كده يبقى ترجع للاصل ولكن الاصل العام انهما الحاجات دي بتغسل وخلاص بتتسامنها اثر النجاسة يبقى خلاص لا داعي للوسوس احكام النجاسات النجاسات التي يجب على المسلم أن يتنزه عنها ويغسل ما أصابه منها مرة أو أكثر حتى يزول الأثر عدوى أو الحاد. بول الآدمي ورجيعه، بول الآدمي ورجيعه، والدم المسفوح، ودم الحيد، والنفاس، والوجه، والمذي والميتة، ما عدا السمك والجراد، وأحم الفنزيش، وبول، وروث. ما لا يؤكل لحمه كالحمار والبغل ولعاب الكلب وهذا يغسل سبعا أولهن بالطرق أنا بقول نحفظ علشان نبقى عارفين ايه هي النجسات لما يترتب عليها صحة صلاته او لا اول حاجة بولو الادمي بولو الادمي ده ايه نجس كذلك غائط الادمي نجس ورجيعه خي نجس يعني لو لاحق سوجه او نحو هذا لابد ان يتخيره والدم المسفوح إيه بقى الدم المسفوح؟ الدم النجس الدم الفاحش الدم الكثير إنما اللي بيقولوا عليها بقى البسرة والحكة والحاجات الخفيفة دي جرح كلا جارحة بسيط فهذا في مرتبة شي عفو الله ماذا معفون عنه؟ إنما الدم الكثير اللي هو بينزف بينزف بينزف يعني أو بقى واحد جزار مثلا فهذا الدم نجس يجب أن يطهره إنما لو تحكي كده في حاجة طلع له مش عارف حدأيا ولا حاجة عملها طلعت منها شوي دم خفيف كده نحطش في الماغو فيش أي مشاكل لا ولا يتوضأ منها ولا شيء طيب الدم الكثير هو الدم الايه؟ دم المسفوح هذا الكثير الفاحش هو دم الناجس ماشي دم الحيض والنفس شئ النساء بطبيعة الحال كذلك أيضا الوديو والمزي والميت نقولهم تاني بول الأدمي ورجيعه والدم المسفوح ودم الحيض والنفاس. خلاص كل هذا نجس. الوج الوج سائل يخرج في المعتاد بعد التبول قليل مائل إلى البياض. إنه يعني بعد ما يتبول ممكن ينزل منه نقطة كده ينزل لغير شهوة. هذا يسمى وجيًا. حكمه النجاسة. لو لحق ثوبه وجب عليه أن يطهر هذا الثوب. ماشي؟ أو يجب عليه ما هو ينتخذ وضوءه كذلك هو نجس نفسه وينتخد بي وضوءه. طيب المزي المزي سائل يخرج لشهوة مائل إلى البياض يفترق عن المنية في بعض الأمور هما الاثنين مشتركان في أنهما يخرجان لشهوة لكن المنية يخرج داخل يخرج كثير أما المزي فيكون قليلا الناس تقول على إفرازات عادة يكون بشهوة يكون تذكر شيء أو, أو مثلا عند مداعبته لزوجته أو من ذلك كان سيدنا عليه يقول كنت رجلا مذاء فكرهت أن أطلع النبي صلى الله عليه وسلم كانت ابنته مني عشان الكلام يعني يستحي منه أشار النبي صلى الله عليه وسلم بحكم الماذي وهو أنه يطهر أثر ويتوضأ وضوءه للصلاة منهم ماشي؟ لا المسجد ده لا يختص منه ثاني بقى يبقى ايه؟ المنية حيبقى اوصفه معروفة انه حيبقى نازج حالة غطوبة رائحته اذا يبس بتبقى مائلة الى صفار البيض كثير مش قليل فالمنية حيبقى ليه احكام تانية لان المنية طاهر انما المسج ناجس يعني المنية لو لاحق سوبه عنده حجم اتنين اما هو لو كان يبس يحبه كلا لو كان نشف يعني لو كان لسه رطب يبقى ينضحه بالماء من باب التنزه طب افرض ما عملش حاجة من الحاجات دي ودخل وصله عادي لانه هو الاصل انه هو انه هو اصلا طاهر لانه يخلق منه البني الانسان فكيف يخلق الانسان من نجس وطبيعة الحال هو طاهر طيب الميتة كل ميتة نجسة وذلك لقول الله تعالى الا ان يكون ميتة او دما مسخوحا او لحم خنزير فانه رجس غير ميتة الادمي ولو كده مثلا واحد بيغسل واحد ولو كده خلاص سيبقى معنا أقول نحط عليه إيده يبقى أنفع نجس لا ميتة الأدمين ليست نجسة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن لا ينجس ونجسة الكفار فإنهم رجس رجس دي نجسة أيه؟ معنوية والسمك والجراد لأنها لو كانت نجسة لم يحل أكلها السمك الشي نبي صلى الله عليه وسلم قال هو الطهور ماءه الحل ميتهه السمك ده ميت مش كده هو أنت بتتباحه والله وبيكتبوا كده يقولك على الشريعة الإسلامية وتكون عيب تونا <تصفيق> لأنها لو كانت نجسة لم يحل أكلها والجراد نفس الكلام الجراد يجوز لك أكله لحم الخنزير لحم الخنزير نجس الخنزير كله نجس والله لو حطيت له جميع الشمبهات اللي في الدنيا يعني. هو نجس نجسة عينية في حاجة اسمها نجسة عينية وفي حاجة اسمها نجسة حكمية في حاجة ممكن تلحقها النجاسة والأصل في الطهرة بعد أن فانطهرها إنما هو ده كده تحطه في أي حتة هو نجس بول وروس ما لا يؤكل لحمه ما لا يؤكل لحمه يبقى معنى كده ما يؤكل لحمه اسمعوا دولات اليومين دول يعدوا لك بول الإبل أو النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ذلك أو وصف للجماعة العرينيين دول اشتكوا المرض في أصفى لهم أبوال الإبل فالعلماء طلعوا منها قاعد وقال بول ما يؤكل لحمه ما يؤكل لحمه طاهر بول ما يؤكل لحمه طاهر أما ما لا يؤكل لحمه ناجس ينفع يعني يبقى بول الكلب ناجس بول الحمار ناجس نهى الهبي صلى الله عليه وسلم بول أو الغاءس إنما مصلا الخرفان فالنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل طيب ما هو الإبل برضو يؤكل لحمها قال لك لا أصل الأماكن دي عشان الجن الأماكن دي أكثر فيها وجود الجن فنفس السلام لها عن أن يصلي الإنسان في الحتة اللي بيكون فيها استبلاث يعني أماكن اللي بيكون فيها الإبل إنما ما رابط الغنم الغنم رخص طبعا فيها توسعة لعاب الكلب الكلب نفسه مش ناجس لعابه بس هو ناجس ماشي. يغسل أثره بإيه يغسله سبعا إحدهن بالطراب عندنا الأدل على كلام داي أخذ بالكبال الحديث الجيد علشان ده حديث الترهيب في باب, في باب الطهارة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين يعذبان فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول. رواية كان لا يستنزه من بول. وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، ثم أخذ جريدة، رطبه، فشقها بنصفين، ثم غرز في كل قبر واحدة. فقالوا يا رسول الله لما صنعت هذا؟ فقال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبس محل الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم شدد في شأن تنزه من البول. يبقى المسائل دي مسائل النجسات. يبقى ده ما كانش يستتر من البول، ما كانش بيستنزه من البول، ما كانش بيتحرى تنقية المحل من أثر أثر البول. النبي صلى الله عليه وسلم قال أنهم لا يعذباني وعذباني في القبر أغلب عذاب أمة النبي صلى الله عليه وسلم في القبر عشان كده الكلام بقى شديد قوي ناس الكلام كتير عذاب القبر أكثر عذاب أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في القبر ومن نجا من هذه الفتنة فقد فاز فوزا عظيما فعشان كده نأخذ استبانة قوي من الحاجات اللي هي موجبة لعذاب القبر منها هو هتلاو أخ مش كبيرة أو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لي أنهم لا يعذباني وما يعذبان في كبير يعني مش حاجة كبيرة قوي أحدهما كان الاسبتر البول والآخر كان يمشي بالنميمة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه قال قال صلى الله عليه وسلم تهوروا يعني تهارت إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولى هن بالتراب وبعد كده عادوا عملوا لك دراسات وخالص اكتشفوا ان لعاب الكلب لازلت جدا وان الماء مهما نزلت عليه ما يزليش بالكلية بيبقى اثر ولو دقيق هذا الاثر حبيبات تراب هي بس اللي تاخده وتزيله فصدقه صلى الله عليه وسلم يطهر النعل والخف المتنجس الدلك بالأرض حكمه ايه انت كنت ماشي في حتة فارج لك في حاجة فيها نجاس يظهر النعل والخف المتنجس بالدلك بالأرض حتى يذهب أثر النجاس وبرضه لما تيبقى واحدة مثلا لسه إزدال فبيجرجر جردر فمساعدة في الشارع وممكن يتعدي على نجاسة التراب اللي بعد يجرى هي يتعدي عليه ده يتطهر أثره ولا إشكال حتى يذهب أثر النجاسة يستحب تخمير الإناء تغطية الأواني وإيكاء السقاء الأزايز المية والحاجة تبقى برضو مأفولة تبقى برضو متغطية وإطفاء النار عند النهوم الاستنجاء الاستنجاء هو إزالة الخارج إزالة الخارج من السبيلين بالماء كلمة الاستنجاء معناه أيه الخارج من السبيلين كان بولا أو غائطا إزالته ذلك بالماء نسميه استنجاء ماشي الاستجمار إزالة الخارج من السبيلين بحجر او ورق او نحوهما لو هو الوقت يقول لك مناديل العمام يعني ممكن يستخدمها اه ممكن يستخدم افرد معندوش ممكن يستخدم الحائط يعني افرض انت في دورة المياه ومعدين المياه تقطعت تبوضك مثلا عايز تسديل الاثر النجاسة كويس تعمل ايه مياه. يجوز ان تستخدم الحائط ياخد نفس حكم الحجر كويس ماذا يفعل ويقول عند دخول الخلاق أدب الخلاء يسن عند دخول الخلاء تقديم رجله اليسرى وقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث شياطين. وهذا حديث متفق عليه ويسن كل أحكام ذي من السنة إذا فعلها الإنسان أجر عليها ويسن عند الخروج من الخلاء تقديم رجله اليمنى ويقول وفرانك أخرجه أبو داود والترمذي وصححه الألباني ويسن عند دخول المسجد ولبس الثوب والنعل تقديم اليمنى وعند الخروج من المسجد ونزع الثوب والنعل تقديم اليسرى يسن لمن أراد قضاء الحاجة في الفضاء عنده سبق حكة واضطر هو يعني يقضي حاجته أو في الصحراء أن يتعد عن عن العيون ويستتش وأن يرتاد مكانا رخوا لبوله تعرف بقى الحمامات اللي تبقى في المساجد المبولة لازم يبقى متقي نفسه كويس عشان أثر البول ما يستدش على ثوبه يبقى واخد باله من الحاجات دي يقول مكان رخ مكان ما يكونش يمكن منه أن يستد أثر البول أو أثر النجاسة على ثوبه وبرضه لو كان في شق كلام ده في النسطة الصحراء والجبال إن هذه الأماكن النبي صلى الله عن ذلك لأنها أيضا قد يكون فيها حية قد, قد يكون فيها جن يكون النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يبول الإنسان في شق فمن الشق جواحة كده في جبل في جدار أو نحو من ذلك يسن أن يبول الرجل قاعدا السنة أن يبول الرجل إيه قاعدا ويجوز له أن يبول قائما إن أمن التلوث وامن من الناظر اليه محدش يبقى شايفه يجوز يجوز لأن الناس صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يبول الرجل قائما وبال هو صلى الله عليه وسلم قائما ففهمنا من النهي الكراهه لا فهي كده لما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول حاجة وبعدين ما يعملهاش يبقى لما بيجي بيعملها بيعملها ليه علشان يبين الجواز مع الكراهه فلما هو ينهى عن البول قائما ثم يبول هو قائما نفهم انه النهي كان على الكراهة ليس على الحرمة فهمتم؟ طيب يحرم الدخول بالمصحف إلى الحمام ماشي؟ ويكره كلامه فيه يكره أن يتكلم وهو في الحمام إلا لحاجة كأن يرشد ضالا أو يطلب ماء أو نحو ذلك محتاج حاجة فممكن يتكلم إنما الكلام حال قضاء الحاجة مكروه نقول المسألة دي ونفصلها سويا عشان فيها حاجة كويسة عايز ألفت نظركم إليها وهي مسألة انه لو فيه معاشي من القرآن للعلماء في حكم دخول الصلاه بشيء فيه ذكر الله زي ايه عنده خاتم والخاتم ده هو كاتب عليه نصه مثلا لا اله الا الله فهل كل ما يجي يدخل ينزعه ماشي بلاش كده هو معاه محفظته هو اسمه عبد الله فدلوقتي البطاقه في جيبه البطاقه فيها اسم الله العلماء لهم قولان في حكم دخول الخلاق بشيء من ذكر الله تعالى فبعضهم أجازوا مطلقا وقالوا لم يرد دليل صحيح في المنع من ذلك لا سيما أنه مما تعم به البلوى هذه حالة ثانية قواعد الأشياء التي تعم به البلوى اللي تكثر جدا يترتب عليها حرج وربنا قال وما جعل عليكم في الدين من حرج وهو كل شوية حيروح خالع الخاتم وخالع تهو يسيبها برة ويمكن يتسرق ممكن حيبقى فيها شيء من الكلف. قالوا وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ان دي حاجة تكثر حدثها فكان لازم النبي صلى الله عليه وسلم يدينا فيها نص صريح لانه الناس بتتلبس بالاحكام دي من ذهب الى مثل ذلك من ائمة السلف سعيد بن المسيب والحسن البصري وابن السرين وعطاء بن ابي رباح واسحق بن راهويه الفريق الثاني قال بالكراها اول حاجة استدلوا بايه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الخلاء وضع خاتمه هذا حديث رواه أبو داود والترميزي والنسائي وابن ماجه رواه أصحاب السنن الأربع ورواه ابن حبان في صحيحه واختلف أهل الحديث في تصحيحه وتضعيفه أبو داود راويه قال أنه منكر والدارقطني والبيهقي والإمام النووي والشيخ الألباني يروا أنه حديث ضعيف يبقى دي أول إشكال بعض العلماء كالترميزي والمنزيري وابن ذقيق العيد وابن التركماني الحديث إشكاله إباوه لو اتكلمت حته وابسط شوية الكلام عشان تشوفوا المسائل بتدرس إزاي الحديث اختلفوا فيه صحيح وضعيف رجاله رجال الاسناد ثقات لكن من رجال الاسناد واحد اسمه ابن جرير عبد الملك ابن جرير ابن جرير ده مدلس ايه المدلس ده ايه, ايه موضوع التدليس للذمه احنا بالمره بقى كل مرة تاخد حتى كده عشان تبقى فاهمين التدليس ان هو النهاردة المفروض من شروط صحة الحديث اتصال السند يعني اتصاب السبب يعني لما أنا اخبر شيخي مثلا اقول حدثني الشيخ محمد حسين عن شيخه الشيخ ابن باز عن شيخه الشيخ محمد ابن ابراهيم اللي هو كان مختي السعودية اللي كان شيخ الشيخ ابن باز. انه قلقاس فانا كده رويت الاسناد طيب دلوقتي انا شفت الشيخ محمد السهيل اه وثبت اتصالي بيه اه وهو ثبت اتصاله بشيخ النباز اه وشيخ النباز اتصل بكذا اه يبقى ده اتصل سنده ويبقى ماشي انا بقى ما شفتش اصلا مثلا مثلا صح يعني بس المهم انا ما شفتش مثلا الشيخ النباز انا ما شفتش الشيخ محمد ابن ابراهيم ده ما شفتوش اصلا لا قبل ما تولد فلما جيت رويت الحديث عايز ابين ان انا ايه اعلى سنه شويه فروحت انا الشيخ او مرش بيحدث قلت الشيخ ابن باس انه كذا وانا ما شفتش اصل فالوقتي طيب عندي فتفضل وانا قلت انه شفته قلت اخبرني قلت وصت حدثني ما قلتش فروحت اسقطت شيخي احتمال اكون انا اسقطت عشان اي حاجة عايز اوار انها اطلق سنة دي اعلى لأي غرض من الاغراض المهم ما كده السند السنة اللي بيعمل الاسقط ده يسمونه مودالس لو اقصد لو أصد التدليس والتدليس ده يكون بهدف ان هو يعني يوهم الناس يبقى ممكن تجرحه اصلا ويبقى حديثه بالسلام لكن هو احيانا ما يكونش كده احيانا هو يروي فيسقط الشيخ في اي اعتبار كان نسيان مثلا فكده اوهمت ان انا سمعت الكلام ده انا من الشيخ البازون ما سمعتوش فده اسمه تدليس عبد الملك بن جرايج من المدلسين وقد عن عن ايه حكم التدليس لو المدلس قال حدثني وهو راجل ثقة خلاص هيبقى الكلام لو قال عن كده في اشكال لو قال عن يبقى حديثه ضعيف هنا عبد الملك بن جرير دلس وعن عن فالحديث ضعيف نشوف له شواهد يمكن تتقوى بيها والشواهد اللي موجوده برده ضعيفه اذا يوجد الاستدلال انه النبي صلى الله عليه وسلم كان بينزع الخاتم لما كان بيدخل احنا كده شوفنا ان الحديث ايه اختلفوا فيه على القولين فالايلين بالتضعيف يعني حجتهم اقوى اصلا اصل المشكله ايه ان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم كان مكتوب عليه محمد رسول الله كما ثبت ذلك في الصحيحين. قالوا طب حاجة كمان أن تعظيم اسم ربنا قال الله ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب يعني اسم ربنا يجل يدخل اسم ربنا في الأماكن القلاء والأماكن فيها النجسات أي القولين هل نقول بالجواز أم نقول بالكراهة الترجيح والله أعلم أن القول بالكراهة إلا إذا كانت هناك مفسدة أكبر الكراهة هنستدل عليها بإيه بحكاية تعظيم شعار اللازم. ماشي واللي عايز ياخد بالحديث الضعيف في الموجود وياخد بتصحيح العلماء اللي صححوك والمنذري وغيرهم يبقى مرضوا لها حج القول بالكراهة إلا إذا كان هناك مفسدة أكبر من وضع ما فيه ذكر الله خارج الخلاء كضياعه فحين ذاك يجوز للضرورة كده يبقى توسطنا فيه توسطنا في المسألة يبقى هو المهاردة المصحف ده هو دخل في حتة مش مآمن فيها مكان غريب فلو خساب المصحف وخرج ممكن يتسجد وهكذا بقى سائر عنده خاتم مكتوب عليه كذا عنده مش عارف ايه اي حاجة على البطاقة الحاجة مكتوب عليها اسم ربنا يبقى اذا كان فيه احتمال لضياع هذا الشيء او يغلب على ظنه ذلك يبقى يجوز له ان يدخل الخلاء به ولا اشكال وحنا قلنا الضرورات وبيف المحنورات يبقى يحرم الدخول بالمصعف إلى الحمام ويكره الكلام فيه إلا لحاجة كأن يرشد ضالا أو يطلب ماءا ونحوهما ويكره دخول الحمام بشيء فيه ذكر الله إلا لحاجة ويكره بوله في شق ومس فرجه بيمينه لا يجوز يكره ذلك واستنجاؤه واستجماره بها كل هذا يكون بشماله ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض في الفضاء يبقى أنه هو يبقى متحفظ أصلا في المكان كده هو مش هيتشاف فلازم يستتر تماما هو قاعد يمشي يمشي يمشي مش لاعي أي حاجة يتبارى فيها يعمل إيه ده رفع ثوبه قبل دنوه من الأرض ينزل كده ويقعد يستتر يبقى أدعى للسطرة قبل دنوه من الأرض ويكره لمن يقول أو يتغوط أن يرد السلام يكره له أن يرد السلام فإذا قضى حاجته تطهر ثم رد فإذا قضى الحاجة يقرر يقول له بقى عليكم السلام إن شاء الله بعضها تبدئين حكم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة تكمل هذا كلام يعني عن أذاب الخلاء يحرم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة في الفضاء أو البنيان يعني يبقى لو كنا في مكان فاضي كده وهو عارف اتجاه القبلة عشان تعظم شأن القبلة يبقى يحرم أن يستقبلها ده اتجاه القبلة هو لا كده ولا كده ده وإنما شرق وغرب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائد فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها وإنما شرقوا أو غربوا يبقى اتجاهين دول قال أبو أيوب فقادمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر الله احتياطا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الحمام في اتجاه معين اذا كان كذلك لا اشكالة في استقبال القبلة او استدبارها في الأماكن, التي الاماكن المغلقة في هذا الشكل وإن كان من الاصل لو انا بقى ببني البيت اعمل حسابي انه يبقى اتجاه الحمام يبقاش اتجاه القبلة يعني بحيس هو لما يبقى في مكان قضاء الحاجة ويبقاش مستقبل خبله ولا مستدرها وانما يبقى اتجاهه اما شرق او, أو غرب مفهوم طيب يحرم البول والغائط في المسجد رضاعة الحال عاشي الرجل الذي دال في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرموه يعني لا تقطعوا بولته وألان له النبي صلى الله عليه وسلم برفقه وحنانه يحرم البول أو الغائط المسجد وفي الطريق عشان ذا أذى وفي الظل النافع وتحت شجرة مثمرة والموارد الأماكن التي يرد عليها الناس ونحو ذلك من الأماكن التي ارتدها الناس الأماكن التي ارتدها الناس لا يجوز بطريقة الحال أن يقضي فيها هذا من أدب الإسلام وحرصه على النظافة في كل شيء الاستجمار اللي هو بقى لو ما كانش في مياه يكون بثلاثة أحجار منقية دلوقتي حيجي في محل النجاسة ويبتدي يزيلها ماشي. فلو جي بحفظ وبدأ يزيل النجاسة والنجاسة خلاص جات على الحجر وازالت خلاص كده نقينا الموضوع الثلاثة أخوط الثلاثة أخوط عشان كده الاستجمار يكون بثلاثة أحجار منقية فإن لم تنقذات ويسن قطعه على ويتش يعني الأحسن هو ثلاثة ما كانش يبقى خمسة وهكذا يحرم الاستجمار بعظم وروث لأنها طعام الجن نبي صلى الله عليه وسلم أخبر لما ذهب إلى الجن ودعاهم فنهى النبي صلى الله عليه وسلم هانا عن أن نستجمر بالعظام أو روث وقال إنها طعام إخوانكم من الجن عظم ولا روث وكذلك بأي شيء محترم أو الاستجمار بطعام يزال الخارج من السبيلين بالماء أو بالأحجار أو بالمنازل أو الورق والماء أفضل لأنه أبلغ في التنظيف ويجب غسل موضع النجاسة من السوب بالماء فإن خفية موضعها مش عارف غسل السوب كله. أخي بالك بقى ما بتحصل يقول لك مش عارف الكلب يلاحظ هنا يبص فيها بعد شوية مش عارف هي هنا ولا كانت هنا ولا في فوق ولا فعل خلاص اخسروا كله وخلط طب بول الغلام حكمه الغلام اللي هو الصبي الذي لم يطعم اللي هو بيرضع بس ما كلش لسه ما ادتوش انت ما بدتش تدي له شويه اكل كده ولا حاجه اللي هم بيبقوا في اول شهور فهو طعامه رضاع فقط اللبن بس طب نعمل فيه ايه ده بقى باول الغلام نعمل فيه ايه ينضح النضح يترش عليه ترش النضح تجيب شوية مية وايه وترشه كده يبقى ده باول ليه الغلام انما باول الجارية البنت لو بنت يغسل يغسل هذا شريطة ان شريطة ان ايه ما يكونوش اكل لو بدأت بقى تدينه بقى أكل بسيط كده وشوية وتدينه وش عافية يبقى كده أكل لو أكل يغسل يبقى عندنا بس إيه البولي الغلامي الولد لما يتبول عشان الحاجات دي اللي يصبر في ناس بتسيب الصلاة من كثر ما باية شقة عليه طبعا ما نصليش خلاص أنا إيسا ما أقول أشيل وحط وألبس وأغير وأعمل أساوي الشرع هنا إيه مخفف في المسألة لو كانت كده يبقى ترش مكان لو الولد ترش مكان وطالما كان لسه الفطر وما كانش لسه أكل أكل يبقى تفصل أثره وتصلي ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية وهذا ما لم يطعم فإذا طعمه غسل جميعا أقول خولي هذا أصحف الله عزيزي لكم حانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد لا إله إلا أنت استغفرك أتوب إليك